لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م م ت أ س و ا منه خ للعلوم ص ا نجيا ا ق كبيرهم ألم ت م ا ا أن أ ب ك قد أخذ ع ل ي ك م م و ث ق ا من ا ل ل ه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 ي ر ج ع و ا إ ل ى أ ب ي ك م فقولوا يا أ ب ا ن ا ان ابنك سرق وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 و ت و ل ى عنهم وقال يا أ س ف ا على يوسف وابيضت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم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 وأعلم من, الله ما لا تعلمون. واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا ت ي أ س و ا ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فَلَمْ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 قال أ ن ا يوسف وهذا أ خ ي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا ف أ ل ق و ه على وجه أ ب ي أ ت بصيرا واتوني ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن ولما فصلت العير قال أ ب و ه م إ ن ي لاجد ريح يوسف لولا أ ن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجه ه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم, لكم اني أعلم من ا ل ل ه ما لا ت ع ل م و ن قالوا ي ا أبانا ا س ت غ ف ر لنا ن ذ و ب ن إنا كنا ا خ ط ئ ي ن ق ا ل سوف س أ ت غ ف ر ل ك م ربي إ ن ه هو ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م فلما دخلوا على يوسف فاوى إ ل ي ه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آ م ن ي ن ورفع أبويه, ورفع, أبويه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا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 رب قد آ ت ي ت ن ي من الملك وعلمتني من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث فاقر السماوات و ا ل أ ر ض انت ولي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة توفني مسلما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين ذلك من أ ن ب ا ء الغيب نوحيه إ ل ي ك